أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الجنب وقابل التوب شديد العقاب بالصول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجاجر فيه آيات الله إلا الذين كفروا فلا يعرضك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوص والأحزاب من بعدهم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْقُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذْقِذُوا بِهِ الْحَقَّ أَخْلَطُونَ فَكَيْفَ كَانَ غِقَابٌ وَكَذَلِكَ حَقَّكَ لِمَا تُرْبِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وذكر كل شيء رحمه وظلما فغفئ للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأبخلهم جنات عزم التي وعدتهم ومن فلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يوم الذن فقد راطنا وذلك هو الفوض العظيم أعوذ بالله ي مش texts متلاتب للحظارة والرحيم السورة الغاخر السورة الغابت دائما سورة الغابت قال سبحانه ألّه وسهولي نزيل الكتاب كتاب كتاب جنسيسو من الله إلهي حقيثو كهذا عليه العزيز الحكيم هو إلهي إذن هذا العلم هو إلهي يصل كتاب كتاب كتاب جنسيسو سبحانه وتعالى غافل دمك وحا سود غافر ذنبي ذنبي دمك دافعي وقابل صوب توضدنا أقبله شديد الأقاب أقابت سنة آية بحرية ذي الطاولي بات يود إجيه قال ليه نعمين طاو صحيحك هاو ذات كهو النعمين إجيه رب سبحانه وتعالى وحى النعمة بات كريستان قال ليه السيئيه وعاكر الله بوخذ الغنى قال ليه الغني نوالك صحيحك هاي الغني لا إله إله إمجر إلا هو إستقى مهيان نتحق الوحى وده مجر إليه حجيثه على المصير السعود إستقى مبلورة سعوده الدون كنوردن وإلا جاتك إياه إستقى حج تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقعه هذي كتابة مولحاة سوردة هي إلهي سبحانه والكتاب في شوائعين سوردة طبائل بخصوح طبائل شعورها لهين يا وحو وين سورانك وحو وقعت الله يهوكل وين يهي يتوسير كأي إلهي بريتاني كيسا يوكع أي يهوكل فضل البريه وصول البريه باقصع الرئيس رضا إيا حميمي الله كعرهان ويعو حديث إمامه داود وثلنتي سوريا ننبا أحسول كويه مكتبه Quraanka waxa ay ugu fiican iga رسول qadar soo ku xaneeyay wadabka waan weeyahay oo ma awoodi karo wax ka soo xuda dadana qofdu u daadi sadexooyinka ilaa markii dabilaa duljireed quraan soo beeyay sallallahu alayhi wa sallam soo ra dambaro ninkii u yiri وتعالى كتاب في kan ay yaray mahay in to dhaatay markaa allah subhanahu wa ta'ala oo ilo soo مساحقة فقرة مالها فقرة وإلهي جوين سبحانه وتعالى الكثير إلهي ذا سودي تنزيل الكتاب من الله العزيز العلي إلهي العزيز كعلم تهي سودي الله سبحانه وتعالى مركب السفين إياه قال لها القاتل الزنبي الزنبي قداش وقابل كان إلهي ذا وقابل التوب إسروح الصون نغض in xaafeydu dunugti go kala kasoo noqdo allee soo شديد qambraashii dedii ee ciqaabii allee u soo xusoon noqon waaye dambigaasi wada ee ka العقابي keenay waayo ciqaabtu ay ciqaabeyo ay aad iyo aad u adag كان dib toori oo tarqiye dhigay beegyo oo toobad الدائمين ilaahay ka toobad baraya waaa toobad keenay waayina oo mu'aafada daa'imayna oo aqoodbanay ilaahay ciqaabtu way مخلوق وحى إن عماه إنسان وما ربك من نعمات فمن الله وحى عماه إنسان إليك في سيف ثمان وتسعة أليس الطويل الثاني وثاني أو السوحوه وربه خزائنتي ثريد ولا مكاسف عد ضرب إنتو إليك دون كسيات ثمان وتسعة لا إله إله حق الربعة إليك أي حتى يمد إلا هو موجين إلي المصير حق طول الصوت ما يجادل كثرة كوارن waqti gam marko ay dalayso dagayaan ilaahay subhaanahu taa diidana ebadana maxay dadku kuma soo laan ci ayaytiin ayada jiraay dililina ku imbooyeen ka faru gaalay waxa jira ayadkiisa diinta muranka hoorkeena markii loogu yeero oo lagu akhriyo oo loosh waxa ilaahay ayadkiisa hoorkeena muran oo aan shaadin way ruuh kaan kare ka faat waligaa waxa taa akalu umum ruuh ya wuraa ya oo ka soo samaynna waadna waan maqri waan qaadanay waxay ayas ku shebeey ma gaadilo maddo chi ayay ila ayaha ilay illa llagna kaffaru moyin falaa yagurka nabiyya laan faru ya ruu amanka hadkood min ku kalin taqallubum gud gudoonka ay gaalada ku gud gudooni fi guday adoonkaw wax kale aakhira kuma wax adoonka وقت قوله سنها ابا جاربا هيستعملها هيشنوك لأراها ناشد دونك تجيأ دونك رقودة الصغيرة سيئة سيئة وحا لما هيشنوك يا قريبان يا قوائد ايوح يا وحا هيستنبو الهي يكوه ما ايو الهي جاربا انت إله سبحانه وتعبدو يسي ناشد دونك ايوح حتى مركزها هكوهد من الخير هاومة لين الهي سبحانه وتعالى وغرب انو فوقت خليساوي ايو وحاق مشقور سنوك فلا يغرورك أيوان كوكود وهاكوب كثير من تقلبهم قالوا أنه يتقدونك يتقدونك يتقدونك ويتقدونك في البلاد يتقدونك ماشي دوان كثير يوم كذبت وحاد بانيك قبلهم هو أن الله يتحملوا كداني الكهر قوم النوف النوف قوم يتحبون عن نوف بانيك وحزاب القوية قال لما أصبح يتحملوا كداني عن بيضاري وصواري من بعد قوم النبكة من أساء يقول ريح وهمد كل أمة أمة كل ياد برسولهم بهاميان ليأخذوه هنا قفان الجرام أمة قصفها من رسولك إلى يصعد إلى الجلام نقول إن هذا أمر من الرسول إذا أنت هذا جرب حولني الجرام على سبحانه وتعالى أمة قصفها يوم إذا رسول ليأخذ وجدلوه رسول كله كله بالبعدين البعدين بعض من الكلب اللي مهذن كله كله في هاي أجزاء اللي يدخل شيء به بعض اللي على حق في حق الأذربياني حقه يبرو أو كتاب debat ko todo ya debat wara ulimada fa aqadtum baali ana wa ko inaa asaa e ambiyadoni ko horyin ka dinba kubab diyanoy kub zuliyan wa rasulke doona ine biland allu ta aqadtum wa anqad fe حقت كلمة ربك عالم اللي هنا كفر وكذلك كما حقق على أوراق قوار اللي جوز رمي إلهي وقفتوا فأخذت إلهي من سلاح قوار أي هو جبتي كلمة ربك ربك الكلمة اللي جهنم أهل أي حقق هو جبتي كلمة ربك عالم اللي هنا كفر سلاح قوار والكلمة إلهي جبته الله لا بيت بيقوان الأميين باليسمان وتعال كذلك كما حقق على هؤلاء المذكولين كوا على خوش الحلاجين الأحداثين اللي قد فإلهي هذا الكيسي وقد كذلك سادس وقري حق هو جبتاه وقد عاي كريمة ربك أخبق هذا الكيسي والنار إن لقبوا الحنى يا شيطانك أذكر رعا حالي اللي هناك أفروه هو جالي ويب أنهم بيهوا أصحاب النار والنار فصاحب النار النار بيجليه ألا سنفاني وطالما قد تكوّرهم ناسكا ممينة إياه توجي عني ومرأيك توجي ع wa askaji yasaya wa askasona yasaya wa antashaqaysanai yasaya wa tukani malaa'ikata ilaaha yu d'ayina wa laa qawla fadlaka baghana arsh ilaahi hayyatan wa ta'aala barra hada du'a ina mu'min kaaw sadda'a lahu ishu xilayni oo ibliis iyo gaaro ishu xasaay marayti عرشك مراعيتك حن بعض سنة وهي ومن حوله ايه عرشك مراعيتك كوه على اليسان يسدى ثنونه يسدى ثنونه ويصدح السلام بحمد خبهن يقول وصد حمد يساوه سبحان الله الحمد لله الابان يوم ويؤمنون ويصنيان بيش الالهي ويستغطرون لحي الالهي لان ذلك مؤمن انتهى ايه اله هذين هاب هاب يمع المعلمين وقتك السبر حب الى يوم ملايثنا دعوه الوال الديباوه اوه اله المعه فينا سلطانه وتعالى ويستغفرون الذين وملايثها عرش لها يستغفرون يقوة كله وملايثها عرش, عرش بحمد رب وحيد الملاك هو بيان للذين آمنوا ذكموا من أنت قائلين هي قد هي ربنا صدقنا واسع توسع بيننا قط كل الشيء الشيء الأرثى صحن صن حاجة نحرستها نحرستها و أي جريء تراه يمس نحرستها وواسع وعبد بالرمل وعلم علم لا ون والشيء وحول بوجهه إلى وحول بذوكته ومن أنت إلى وذوكته سيكون دلالية في حقه ويجعلي في كلامك ويجعلي إلى وذوكته حتى من نحارسه وهمي فاغفر ما دامه السبع أقطعي ونحارسه الواسع أقطعي وعدنا ان الجاري وهمي الملال الهو واسع يو ضدك أكتهي فاغفر الهو والله للذين اتعالوه هو اتعالوك يا مني واتبعوه الرعي سبيلك رسول كامل قدر الهو قوة دينبه والله وقم الهو بكايراري عذاب الجحيم الجحيم لا تكون مملينه وهذا وصع إلى هو قصه النهضي ربنا وادخلهم جري جنات عدن جندهن نجيت التي الجمالات وعسىهم أروية وغري أقبلن ومن ضمن الجري صلحة حاجة وصالحين نهضي ومن عباين أبي يشارة وزوجين حوين قاضي ودريات أروسي بره إلى هو قوة في إش قلوا ستة عشر إلى هو جندهن الجري هو كسر صالحه أبيه ويدي رحمه او الوهور بالا او هوينتو قبا إنك عدو أنت عدو العزيز الحكيم بار صاحي اله سبحانه ولا ينصفه العزيز بار صاحي وقيم يرد دعوه الى شيء وذامو ملائك اله سبحانه وتعالى كل ما استغدو دعاهنا انه درو لا يكي الى السيئات اله سبحانه خيرات اله سبحانه وذكره الى او على الخيرات إلى الذين كايل عليه سيئات كإحمان ثم عاصي الجنوب تشايبان كانوا فاعان وقيم إلى وكايل عليه سيئات ومن تكل سيئات سيئات تروح يوم كايل عليه يوما إذا ما لم توا آخره فقد رحمته إلى ونحاره إلى النار كايل عليه وذلك أي والنار تلوج للعائذون كالصمايو وذلك الفوز العظيم فح السيئات الله كايل عليه النار الغير عليه لذلك الكاس الفوز والليبان والعظيم أنت ملاك الدعاء تصل ما تود فاسع الدعاء إن الذين كفروا كوه الجهر إنه دونه والله هو الضواطي معلمت القيامة هذا ما قلت الله سنة الله هو الضواطي عرض إلهي بأكبر كوي من مقتكم عرضوا علي سنتين أنفسكم نبتين إذ وقتهم إلهيذين عراضي تدعون إليهم كييري إلى الإيمان أو فتطفون إيمانك أب في دي الدم إلهي وقت ياصل إذن عراضي عرضون إلهي وقت لا إذن عراضي أيها كوي المانتظر نبتين أقوى علي سنتين إلا أنتظروا ليه إيلا رسى أبطر إياها إيلا سيدان كالرعب إيلا معاشا في الجعلات وعناه تلو قليلان نفطه فجيبت الجنة بمكاره النفط وحى النفطه نعبتها يعودن بالجنة لكفه كايه ويغسوه صلى الله عليه وسلم وحجيبت النار بشهوات النفط نعبتنا واحد جاب كؤها وقفه كايه وحى النفطه ايه جعشها يعودن مركا نفطه ديه اللبه يعلمه وينقعه وينقعه رونيه ويداني الله صاب عربي إلهي أدونك إذن عريقنا أي كو المانتظم النفطي نوي عريقنا الله قل الله يا سنسان و سعر ورمو إلهي ذن عربي مرتي إنت إيمانك إي حق إي دينك إن الذين كفروا وقفارك من الدون القيامة دينا والرد واقع وحالقودها يلا ما قلت الله عربي إلهي ba akbaru wayneeyne مقتكم max taqoon arada araytankeen am tusaku maanta oo aakharaha hadu araytankeen waxa ka weeyin arabi إذ weeyiin araday adoonki id waqtiga buna ilaayeen qawiyad tudu ila ila iman iiman kale in ku yeyo fatakhuna ad kufiradan oo ilaanki bidden qalu hayd ifaar sabana hab gannu ama kana wayn bidish kitna kan laba jeer waahi sana مجلس تابد انسان ليس يدين ودوت وضل لا بخدم مجد اللهم نصاريك ايدكم من دندي وانكر من انكر اللي جاي وطوبت كانه وكا حتى دين بالي فم حيث عما تناصفن لاوجا مركز قدم هذه المني هي الروح وهي الميد وهو جرين امور على جري من وقتها روحي من الهو والميد ويخرج الحي من الميد وكان ربن قصو مرئو تروح الى المني كسبت مركز الهو مليا با مراد جوجن ميباناه مرنا دوار مر كناف روح لا قاو قبه لا جير وا هي الدواء بتين دوالوا جيرو مرنا قبري لا لا سوسالي مرنا وكا دل نوليهو الله سبحانه وتعالى او نفط قوص قالوا فينا تبنا اما ثلاثه نصين نمتنا ويندي شيء في نصين لو جير لو جير ما اندي نيب او ميد نقوم دهمن وحي كنا لوجه ذنب جن أن قال وان قال نغير فعل رحورود بحسان مجرا من سبيل وضم وجهه وظل جب حمج إله يوم مجتى من قبل حنون الدون كون نحن ذلك لأن وذاد رجل الله إله يصدحه يمجت وين لا جبهه يدمن كون نحن مركس رب الله لا ذلك الأدب في النفس صابت من سويهم قد عيس عليهم عذاب عذاب أيضا لمن النورين بأنه شاني وثوأه أنت إذا بغي الله بلا مركي اللهير كفركم مركي إلهي كل جل البري وإلهي كل جل إذا وإلهي كل جل إذا كويه وإلهي كل جل إذا كويه والله إذا وديه يسلم فالكفران وينشر بيها ديراي وحللا وجه تومين واتومين يسلم فالحق ممانتحقكم كل لله لا إشكال عليه العليين علي العليين إلهي كذا صار فينكم كحبكمين صار فينكم حبكمين مركو جرتان صفقه البالين ذلكم على سكينات تعبت من فريضك صونا لأنه شاني إذا ذي الله شاني يصاب طلحة هل سألن كعدابي يحوي إذا ذي الله إذا يعبد لاير وحده أدي كلي عبد سبحانه وتعالى لاير كلي لا يذن كير أدي كلي الله وسيد أدي كلي عبده لا يذن دع أدي, أدي, أدي, أدي إلا الله إله ولا دع تفرت إله كلي واجب دم أقول كفر إله كلي له فلطق لله العلي الكبير هو اله الذي هيو يريك انثياكي اي وينجيك تدجي لكم لاجل كل من كذبك من الناس الصمائي وحكته تدجي حين تنبينك تدجي ربك لا ينجي تدجي اذكر رائكه ماده وما يتذكر مو مركيء السوق علم عسكرناي سبحان بوين ثموع الله سبحانه هو إلهي الذي واكي وحق قرنا إنسان وأمك يريكم آياته إن كثر السماء والبؤر وفي السماء وقاي من آيات السماء العياض دول كانوا عياض ما هو قاس الدم بعياض عياضكم قرآن كان خلص إليه وعياضه هو الذي يريكم آياته وقايته إن تذكر قرآن يكون مخلوقه ويرزيل لكم لأجلكم يلي قوميت الكرو الهي مغر سلا مغر ما وانتم نعمه الهي كما غرس الى من روح موين ينيب الهي سو نوقده فد علا مخلصين اللي هو الهي دين ولو كان كافر قال صح ما قال غا ود وكاي لوحده كفر يوم القلوب الذين لا هو درجات كروق على وتوش الدانو خن درجات كروق على وادون كيا خير انت وجناه من السلوقي ادون كربس خانه وتعالى إيمان كيا إلهي وقع عشر وصاحبه هو عرش لما خلقه من كانت كلو يلقي إلهي وسودج الروح وحي وسودية من أندية حارو أمريكا كميديا على من رفضي بكسودية شاو الدانو من علاج الدانو للرسول كدعاء كسودية لي ندير عتي قال له وحي ولي وحي لو شوده يوم ترى مالك كلانك يا كل ما يخالق يا مخلوق الهي يا ادبيته كلانك مالك اراي بصفه بورترييا راح يصطم مرايتي اللي وحاكمه ما أدر ادر حتى هادين انكم ما اشارغنا ديمكن انتي باكل ما ظلومك يا باكل ما وحول الى سبحان المخلوق ودن با اسي اماني وانا ففي عدرجات هو إلهي ففي عدرجاتي وكالروحة دون الدرجات, الدرجات القرق قالوا مؤمنك الروحة وكأن آخرون من الكرق الدونك وكالإلهي سبحانه وتإيمانك إيا التغوى إيا خيرك القرق وقال إيا العلم دول عرش عرش يلقي وسود الروحة وحيكا وحي وحيكا وحي تغطي الله لغ قمكا علي لقلبك إنه ولي كالجسد هذا النصف يقول إنه ولي ونصف الآن عن قدم saxo kale ruuxa nooxa dadka ay taay qalbiga ka ku jirto oo qalbigana maxaa nooreeyo wixii dadnooreeyo diin ka noqoto quraanka nooreeyo noona noo iimanka sa nooreeyo xaber kuulayay mar baan roq ku sheegay yulqii ruuxa wixii gawooy Ilaahay soo dejiyo ala in amri haaro amr kisa kamiday wixii wa amr Ilaahay subhanahu wa taala wixii ruuxa nooreeyo من baa calaamado ku soo deya bixiya shaagu doono يوم الثلا مالك الكل ميت دو iyo الكل ميو إله ييو مخلوق كله كول مي دارم كي يظلوم كله كول مي باريجي يعشق كله كول مي ملاكتي منيران كله كول مي وحول بدن بكول ميو مخلوق غرم كول مي مالك سو جدلو يوم مالك سو جدلو أيوة ويحيو وشود الروح الدون هم أي إياه ودكت لا منهم ذاك الحقبة والشئ وواحد كقسطنطين، واحد يلا تكقسطنطين واسق عمار شو يمجي؟ يقول فل وتردها يا لمن يلم الكل يوم ومرقي بس في المعرض، أبغى يجو الجواب إلى يسمح أنا وترافردها ويا ما أنت ملكي ويا ما أنت وحلاه، عندون كان وقع رز وحبول يهايو حور يهايو واحد ضلمه ملكي وعلى غيره بقر ضلمه ما أنت حاوي يلا تيجي حمض قال ده، روح مجرو ملكي ما سوح كرام ملك ياماريو سوح كرامي الملكي لغضو بقو روطا يسكنها فى مرحو طحي ووحروه وحلم ماليو الماني سوح وحبس الحباء ياراتها يستمر والله عمصر يا ملك وحظ الله ياماريو الله يانا وحليو لمن الملك اليوم وإلهي دهي لمن فوصيبه الملك ووصق ناري اليوم ملكي اللي عمصره اللي جواهي اما ربكي وامي اما الهي مرسل الجواهي لك وحالك صبع تجوابه على الله و تقول الله لله إلهي و ملكه يسكرع الوحيد كليا القهاري القهاري اليوم ما انت تجوابه على العبال مرد كله النفسين في معك الصبع وحي شقيسة الله لا ظلم اليوم ما انت إش ظلمين مرم ترحوا وحلقه ظلمين يمجن إلهي تمهانه وتعالى بكنا زين البابا ما و أمر لقناه ظلمين مرم إن الله إلهي فعله سحرك هالحوزاني ما هاي كل يراميش رب سبحانه وتعالى إلهي بالأودي في علم جيسة فيه بني آدم كإنسها الله آدم اوه ويهراح كما قد ضم داي انت مخلوق هم هدونك صوم مرطي إلهي سبحانه وتعالى بني آدم صوم مري دين صوم مري واحد تصال إياهوه وأنذرهم نبيا الله إنحنا ضدك يوم الآزيفة في كاللو قيام قيامه رب سبحانه وتعالى وقت العيسى وردم س إنك مالك اللي يقول وقت السوق إنا رأى إلهي سبحانه وتعالى أياه وحوله إيوان مالي دوا تدك أجدك أجدك وأنجر أجد يوم الآزيفة مالين كدهو إذ وقت يجدك أجدك أجدك أجدك القروب وقروب لدى الحناجل كالحنط أكثر إيماني كاثمين حالي ينكواكوا قال بيجيب هل كيس إلهي تكسر قالوا هل كان الشوق قريب مالك سوري عبوري يو قال بيه هل كان مالنك بدكو قد عقصيدة إيهولك اللي بعد تذجلتها أيها حول انتي ميشي كسو كعها إياه يا قلب ملكا سؤمنها إياه حينجل كاديمين حاليهم وعبرتهم مال الظالمين ظالمين طعمل سبنا من حمين من قربوها ولا شفيع منذ الشفيع يطاعوا اللي أطاعوا وهو الشفيعو إلهي ضعيثة وإيالي شفعيثة مجروا عليها مالنك بدكو قد يوم الأزمة إذ وقتي دقت أرد وأشرد القروب قروبي لدل الحناء جاء إيمانك عند الحناء كالحنطة أكثر إيمانك كادمين حالين فوق عبوري قلبي قديم عبورني والناس كل الجنين مال الداعمين والداعمين ثم لذك إلهي سبحانه وتعالى عز وجل عسى من حمين عربا ملك متكنفون حمله وراء شفيع ملك من شفيع إلهي سبحانه وتعالى كبري شفيع عطى ضعو لا ضعو يعلم إلهي ووجيه خائن الترعيني ايش الخائن ده هو صر هو سد وهو خاب يليه وهو ده تصب بينه لك خبا حرامت بينه لك خبا ندكو اسكي مركي لغ سوجهته هوس هو فور بينه و توو جريم بون ماراي ماكاس هاوانك يوه وكا يوهي يليه خريمو خبا يوه كان انت غذر على دهي وخاصه كانه و سارك ربن خائن ايش وخيانه الى الله وما تطيش الدور وحال الله بحق أي قرن أيام إله وعقية سبحانه وتعالى مرقصة أباده إله تعالى صلى الله إله سبحانه وتعالى وأباده يجاهد أنه محبك قصاني إيش ساله مطلحكوه على الشيئة وعقية قلبه واحد هو وجه لأيه فغري وحقه إله وعقية سبحانه وتعالى والله إله يقضي وطنقم بالحق حق إلهي حقومه والذين كوي يدعونه أي عبدان ومن دون قابل عبدان ومن دون إلهي كسك لا يقضينا بالشيء وهي حقمان مجته إن الله وحى الله وحيد دوني هالنغذان وحى في قوان مجد السوت الله إلهي هو إلهي السميع البصير وامتك ما قال قبلهم وامتك عرق قبلهم أو ولم يصيروا قالوا مين سوعندك كلاذك مسلحين فينظروا مين فيه كيف افترى كان إحساي عقيدة الذين هو يعبد صلاه هو سكانه من قبل غورط واتواني إلهي هي رسولك سبعين يو وصلوا كم الساعة بالليل توما ايتان على بسكيدن كوري ايلاي بنيي ارسو جبني ميي كيتنديم تو مار حمد خاد ولم يصير في العرضاهم درو ميي كيفذا كيف هاته عاقبه اللي نينا فوق الحلب طاد كانوا اها من قبل يوهرطون كانوا كيو مرو خاي كوري قوميو واشده قوه منهم قوة قوه تحدث حب توما بره قلنا شرما اتين وني اتم حق صاوب ايصاق قبل ما وانا في العرض قولك <سؤال> سلوب بدلين عوب للثين عوب برثين عوب قلين كم ويكبر الله هي وحاستين رحوب بدنا قالوا لك شيء بدنا برد الثين قالوا لك سب بدنا عقب الثين قالوا لك سب بدنا عبر الثين فأخذهم الله وحاستهم الثين إلى يبقى الثين بجنودهم بساوي جنودهم إلى وما كان الله وما أهان من الله رب حجي سمين واق متكل عليهم إلى يمشون مثل عليهم سبحان والسلسل مركب معركة كانوا يموه يجب عليها كان بسال عليه الله وقدرك لك سال الله بقال له ذلك لأنهم كانت تاكين ذلك على كان قدعي قوة مره لقوة الرمي فاقيتهم في القرصة هناك لأنهم بيجب كانتوا خائج تاكين منذ ألكم عزة فصلهم صليا وحاقوا لكتمين بالبينات حجوي عد حد ناد الله عالعدل وإلهي سبحانه الذي هو الكوفرين فالصول فيه الكوفرين إلهي هو الله إلهي نوو قبري إنه إلهي قويل وحبا شجد العقال ومعقال شكنا على السياسة وحكا حبا شكرا لكم المال في عبد بنظرها وعقابة عقابة ولا ولقد أبثلنا والله يقضى أبثلنا واندر موسى بنلدر لدي آياتنا آياتها النجل عيات والسلطان بنلدر دليل يسجو مبين عبد إلى فرعون بنلدر جاء فرعون فرع و همان بانضر و وقارون ساو كثليو و فقالوا و حيدان كوه كريه ماذا كوه سا منو احني نادو سا قدو في و قدو مال منو و قدو في بارتا ينو بارتان لينو و هم ايبو كثلي فرحون ايه ساو كريه ماذا و هلو فقالوا و حيدان ساحل و كذاب وصاحر أو حبانة بنلوه صاحي نبي الله موسى قل له فلما جاءه مركب نبي الله موسى أولينا بالحق الحق من عندنا عكسة نظر وقالينا قالوا حايدا أقتلوا دينا والله أبناء اللي جينا كوية عرور طوالي ويلا شو هذا أمنوا موسى جينا ومعوا الساق اللي يجري هيدني فهي وصح إيوه نساهم قبضها كان باقي ويرو الزاية هينوشة قريه قالوا سيوما كيدو الكافيرين قالوا كيد كورية شرقاء الكورية دقصة ي من النقاين الى في طلال بعد الخدمه نحير بين اين اطلبني نحير بين سان سومر وي هي كذا بقته دولين بالي ان بقته دولين اننا طلبان واخ بتقو بو توي فيني الى ان الله تعالى وليكم من كل له وانا لله موسو كيك ثوي وكثار موري بعده نقول عليك من وتعالى <تصفيق> انه قدري هي حق للجمهور wuxay inta dadka u direen intaas oo naf oo miskeen oo aad u wiil baa jiraa ayanku allaah subhanahu wa ta'ala ma jareen baal ma hayeen inay yuri go'i go'a naddun koob qorash ah oo laga duulin boqortooyada oo ku ana aynaa badani oo yaraaba wuxay neheray mid kalmadda ka نعم موسى المنعي سوي والصحي المساء دمر كان إياه قبلهانا باقي وما كيدو الكافرين إلا في ضرب كيد كودي وحن نقضي بأله سبحانه وسلم ما نظن إلا بعد المويد وعاي الرباني يوجد ذادي مين هايون وكوكا صاره وقال فرعون وشوي داروني إداي مالي يسيو اللطة الشمية ملاحظ فرع يقعها وحاقا كم وغطينك والحيان إنه قده حذيلن أنسك الله وقد الله وشيت عن باب ب مالك في فرع تبقى اقتل عن موسى وليبعو ربه وجال ذي الى تربقوا وشيلوا له ويصدروا هاو يارتك انه انه اخاف وحامدلي يعني انه ادايا وحامكع الصنايا انه يوديل الدينكو دينكين انه بدل وشيبان كافرين متكسر شيبانا وإله سبحانه وتعالى وحق ايه اهل الحق الله درنا ساصدهاو او ان يظهر كل الى بالفساد تلك انه انه بس in dooca dadna iyo oo ka iyo mashaaq iyo ka dalayoo baan ka baqay dadka story madan waxyaala qalaan ka abuur waxaan ka baqay iday leen tii muddi baan taa wajigaalu ba wada macalin yahii haqiiqeed din tii iyo ilaahay وضح يوى مفتد ويو فسادين يدفو دينة البابينة يكام الله مراء يتركوا وقال كرعون دلوني إبائي والأبطل عندي للموسى ويدعو شبه يستيح ذاتي ويوك حدد أشيك حيك عيلي وهي قبد الدادة وهو يرتك إنا أخاه وحنودي ليوووحن كعب صنع يعانوه أن يبدل الدينة كوالبين كينة إنو بدلوه أو أن يتلع إنو الظاهرين أو موقاتي موقات تصله يعني. إني في عنهم. من وقال موسى وثني. إن أنا بترد بهدي. هدي يا مانقلك. وخدكم ثبدين. تكره من اللي عنده هاي. بان مانجلق. من كل متكبر. مت كفتو إسكبريو. لا يمينه أنطوان يوم سيساعي مالك صاب. وكاروه من مركو الحب دي سئي. أيضا كيسير سو أقع سنة يا كفاني. مو من كأيو محلوية قان نروحه إلهي كفرن. إلهي عقسان وعرو. لا إنه كوكس على ثلاثة سال. شخصي إن فرت الذهب يوهرب الذهب يجين يهرب جايبان مان جايبان كل ما تكبره ما كمان جايبان شركة فيها في نادي فيه في دبليو تي. متكسوه متكبره إكبريو ولا يؤمنوا عن رمسيم بيوت السال وقافس الجبل. من اللي وصويه مؤمن أو مؤمن أو من على فرعون كم؟ كذا فرعون. أنا أذكرك وهاي مسلم الله. فرعون أهل كيسوه. مؤمن كافر يكتب اتقوا الله يا مدني البلد شكرا ان يقول الى الدرس ربي غضبه الله ما سنتك قد لك فذلك هو إلهي لا اله الا ربي اعوذ يا ربي اوردن اوردن وقد جاءكم بالبينات عدين كانت ادل الله على العدل نكبتكم حاجه زي دي امك كان يكون هادي هيكاجا مثل دين فعليه كدي ويستقبل البنت في الدوشه صار انت خيالي وين اكو ساعه تنقال هاي واحنا نشهد يروك تسعين او الى الله يدرك يسبكم هاي من كل اهداف دشان بعد الذي كيبركي يعدكم باذن كهن جلوي وحان ينمو هيين كهن جلوي او عقاد الله طيب كما الذين قدعيت إن الله الهي لا يهدي ما نوريو حق ما وسط من رو هو مسرفا حدث بالبا وكذاب بين لو حد ايه الساس سيكي سان مصري ويحديد الهي كذبه بان سيكي الهي سمحانه وخير كوافة جمه الهي قابق حوانه سمحانه وتعالى الساس ايه وإنكا مؤمن كهو وإلهي الجمعية سرعان قلع بدينا ايمان كوا وفضل الهي سمحانه وتعالى بطر كجري وقلع الله وساء الهي من قلع آل سرعانه وإلهي سبحانه وتعالى الظاني انو قلبي يسي ده ايه هنوم جريوه وكا مرتحقه بعد الكبوات كيسمون بس كيسمون السحيني يا إيمانك السنة لو وجدنا يعني مؤ وقصني ومن بنا مدين ومين السحيني يقوله الشيخ الصحواني شغل وقال الجيل المؤمن من على آل فرعون بوصي يبتون من كافر يبتون قلنا إيمانه جدلا من مي الدليل سان أي قولة إيه ويربتر من يس كدليل سان رب رب دعي كاني أبوري البربري سان إجد دعي نعم أنا أستوي الشيء الله ما ينتهى وقد جاءكم وسؤيدين اللينات في البينات اجي على الاطقه وحق الشيغان ايه عبانينا فانيون رسولي ايه عبانينا نخبقوا اشيئي قعانتي وحا سؤيدين اللينات هل سحر كيو عدم دابين ايه ويوك ها جينات ايه ساد سيئة ثانية ايه دين تيطان ايه دين تيطان ايه ها الجينات كان ويقصدتكم حضر الروشيغيين وشو الروشيغي اديسان يسبكم حي كل عيب سعد النبي سيبر في عيدكم وحا يريدكم هنديه سيغي انكم بدعي قيدكم لا انكم بدعي الله لا دينكم ومسكم كذاب يا قوم قوم يريد مو ممكن يا حضره قوم فيو لكم حلال الملك ملك اليوم ما ما تبقوا قراتك تلك كحكموا كحكومه ظاهريا هو تغير شيء فميه سرعا يان نوكر بيالي من بات الله عذاب كإلهي من جانه الجنوي من أجي عذاب كإلهي ويجيما بده كان ما قابلني مما قلت ويذين سنة النجد عني سبقلت ويذين قال فرعون وثوي ما أريكم إنا ندباو سود دويني يسائيكم ما ما أريكم. إذن ما ما منك واحد حقا هين اركوا وما اديكم وضب وضب وضب ان تصن معي الا سبيل هشال وضضى الصحنموية وضضى هنونك وضضى خير وضضى التواصل با ان تصنع لعنه الله بساعدها يوم وضضي صوابك ايضا هنبره هشالك او ان يزيلت الاساس با انكبغا يوم يا قومي اللكم الملك اليوم ظاهرين ilaa dadka in ka us raaymanta oo daahirin oo muqdowy si hadalkeenna jir idinkuba dadkan kan muqdowy wixii ma soconaa in bogtooyina darte faanyaa turuna adduunka saasteen faanyaa turuna yaa noo degraayay in badilaa calaamada ilaa in jaan faqsar ma faana soo raacaynaa calaamada ilaa inu dhaw maalkana iyo waxana ay sano waxaan taray karaynaa ma ku قال فرعون والسبيل ما أوليكم إذن ما إشاري إلا ما عراوحا أجهيا حاجة هاني أجهيا أركموي وما أجيكم إذن مطس يعني إصرعوا سبيل إلا السبيل فشا وقال اللي بكي وحوي آمنه إلهي شمي يا قوم قوم قيريه إني أخاف مروى البس هالكي سواسوع عداني بل إليس مروى البس أسر دواني إني عنه أخاف وانكعب عليكم جيشين مثل يوم الحداء كوي إسرعي قال لماذا إسفرع إي خصوصا إنا كهر يمدان إسكبها إساك ويحي كد عيوه قد أن يكبقه مثل يوم الحداء يوم الحداء كوي إسبهه إساك ما عليك هو ديه أوقل مثل ميدا أن يكبق يهو يعني وإيه قانا في الماضي اللي هلقى كهر إليه بضل مثل ده ده قوامه ألنكبق يهو قوام النص ده ديه سيوه قد ويحي كد عيوه قد وقادل خير عزي والثمود والذين بعد بكوي قدن دي قملود يا شعيل وما له اله ايما يريد من دون يا ظلم لغيا الى يدميت ين ظلم الدور ماي الى يغدني كو الى موسى بن ملكا او قتل ودفن كو وهي كو داي ورشوا كلين كبقي ما كانوا كبقي وسحب ياسين وكال ان سومر وقال لي امر ان يفهم ان اخاف عليكم مثل يوم كبقي وأقوى قولrs قال المبارض ر bio هو مثل دى دى دى قوم النظر قوم讼��وا هو إليه فهو إله فعيicus وإهلقون وإله إله ف gathering ونجعل أيدي اية حوالك وثاني دى دم Patt us إذا لفهم سعدD وهي ألة ألة وإرى هم أنا أ أن pudding صaki عليكم يوم عن ع Brett لا أحد يا رسول الله أصحاب الجنة أصحابنا ونادى أصحاب الجنة أصحابنا ونادى أصحابنا ناري أصحاب الجنة أنا في دعرينا ونادى أصحابنا أصحابنا أنقر الجناب ما وعدنا يا رسول الواقع كل نارك كل جر كل نارك في عمل كيف خير ثابت ونواقع يا هبل هذول ضمرة هبلة واللي بنتي لبان عينه والجثة badkoor maqaaynta magacii ku dhawaaqay hees yaa salaatu ku dhawaaqay dadkii wax loo dhawaaqay oo xagaanka araynaa al-masar burro wal balaayyo qiyamana ma ayalka kulmiyo ma tan ma laanka ku dhawaaqay doomo marayn baa in ka baqay yaa to waluna ajirteen isaan mudbilin ku fuuq aray naarta marka qarastaan hortiina ay timaad do geesteen isaan ma min مرحب نارتا كعرسان إلهي حقية سكير بلسان لأن نارتا إلا كإرار يوم وما يجلو دليل له مو من كيبال ورسان هذا الذي كيبت صلوحة إلهي الباضيه في مألهم من هذا أنا خير كان لجعل الله كنبي إلهي الباضيه إلا ندهوني واحدا هانو اليومي الإسلام ويا قومي إنا خاصوا حاني من كعب سنة يوم عليكم جشينا يومتا هلات بان واحد سنة ما لنك أصد دواقى شارو هذا قد كي يرثوا شغل بقائنا يحجلوا على رحقو قلنا بس في <تصفيق> مدن يوم علمنا كم على النار كأعلى مالكم من الله إله من عصيم من كيلاري ومن الله إله يوصف ضاري فمن لهم إجهاد يطحنون جاءكم من هذا الكيف ولا جاءكم والله قد جاءكم حيدين يوسف من هاي المسكور وحايدين يديو نقول له يوسر بالبينات كان درق بلين تبتين و كان الدليل عطر انه رسول الله هاي فما زلتم ما اذا انك تزدوا لين الشيساك كان سنتين بما اجداركم بيوتوا حقه كان هنا تكسى ما هنا اذا حتى اذا هارك مرقب النابي الله يديه قلتم وحاصر على انتاث فرحة لان يلعطى الله من بعد رسوله الهي رس رسول نصر دم بإدن الإساء الإلهي كان دم بإسوار درماية وعا كان نصن فاسع ثوار كفر حلين كذلك السيد عصر يوضلهم كوان في الولاية وبعدين لما كما عضل الإساج وحضر كما عضل كون في الهي دين وبعدين في هيني ويوضل الله في الهي ما نروح هو ما نروح هو إساجه مصرفا حج البيوت عدد الإلهي داعه مرتاب وشكي له وحقه ودن كشك كنا واحكا ستوا حقه وقوي ماذا واحكا ستوا يلاو شكك إن تقدم، ولقد جاءكم يوسف وإدري من قبل فري بالبيانات إذن يحجون أدلعوا على فسولميس عبئني إلى إن صدر عبئني أي إدري كان ثم أذلتم ما إذا كذبتم في شك, شك إن شك إن تقدمت سبنتين وتكسر كسنتين مما جاءكم يوسف حتى إذا هلك مرقون طيقوس مخاطر هذا لين العطاء الله من كذلك الثالث يظل الله إله وباية فكرة كوان وباية منظر هو يساوه مرتفن فلدي إله إن شاء الله عيوه حق إضافك حلاش إضافك وحي الله فضي إضافك ووشي شماية إله إن أبع الله مرتبع شكسا وإنطا اللذينا كوي الجدلون في الله إلهي عاليه تغير سلطان دليل العام دليل كأي سلطان سلطان ويهو قبر وحاوناك مقتن عرض وعند الله إلهي أكساح يو عند اللبين قوة أكثر أمنوا إلهي جميع إلهي نبوه على إثناء روحك الصمون منها روح إلهي آليذا كهوري ما زئر دوت كلك قولي ما زئر إلهي نبوه منها نبوه كذلك صار يضع الله إلهي قدب على كل قلبي متكبرا مدك الصوء السكبرية جبان، جبار شخ الشيخنا الجبار لا وره إلا الروح ولا و جبارك هو دكتاطورك الروح هذا الكيس اللي لي بولي ما ذو عدتك والله اينا ملكي كولي ماذا لو اددلق كفى جبار الله هو الهي اتروح اصفادك بتكبرك انا الضيب اشفاج مسكحة يسموني مسكحة واحد كثو في اين وقعت في السكحة لك واحد كثو في الوريين ماذا الدلق اما حراق اما عيني الهي كام الجعل اللذين يددلون فوض والله في ايات الله الهي ادي الهي اياتك سي دواليان دغیر دو سلطان کایات کړي له شمه ورکړی کایات کړي له لوغه یع مکایات یې لو اقرؤ وقرئ مرش ودوالي دغیر سلطان دری لعلان او بادل ها کتاب سلطان کا څه اته دغیر سلطان په دوالیان سلطان کا څه اته وی دری وإلهي سبحانه وتعالى عائلتنا كل رماضي كل ضوض بادل شيء الزوريان كبرو حاوه نافد مقتن عرعو عند الله إلهي إكتسا يو عند اللي من عمر كو كو وقوة كوينتو إلهي نعرق يسوي كوينتا روك السليمان لنعرق ووقا وقوة سويوينتا كذلك شي ضددتك النوع عشي يتصال عليها الدين في سعي آيات كي سكوه رماضي كالهو رماضة ضوضة إيو كذلك هو إلهي وقلبه هو الضوار وإن حقا إيا آيات كا قلبه هو الضواره وقلعه هو الضواره هو الضواره كذلك صافيا يطلع الله إلهي و على كل قلب متكبر متك الصور الكبرية كل قلب جيسا متكبر كاسو الجباري دكتا ثورهو دلاعهو إخاعدتك كدر نظرك كلها يوكا كحر وقال سرعون وثل يا همانو همانو ابن لي يدك فرهم غري اعد ده غري اعد وين لعلي وحا لاغا ياو عب. هنا الجار, علس بعض عقل ودبا ودبا اللهم الجار. على سباعا بابك بابك سماو قالو له على سباعا وداد السماو وداد السماو لو هنا الجار لاغا ياهاي غري تد او الجار يدك قلبوها الى سبحانه وتعالى هو waa wiiyigaa damaanad ama dhisan kalean guriga sababta ku dhaw waxa dib leh keenulka masara barwaqa ku soo mareen xawaareen rabaan musala amwaari ila waxan ay haysta oo tamta kusmani nuka dambe ay goyskaa in ferentuna inta qos wushdu ala ka khir fala yimu قال لي يقول لكم شو هذه هذه التجربه من تصعانه تصعانه فردان واحد كانوا لي برواعد قبه وياه كانت تصعانه باره رحم ذهب دهت كان وقال في التصعانه يا همان ابني يدك ليه عنق فرحان قري دير اور ادي ادويه لعلي وحان مدناه ولا لا ابلق هنا انقالوا على باب هنا الباب سما الباب كان انقال الباب بدا الصمت لا قال اسباب السماوات سماوات بابنا اني عمر عنصاصه لي داد كفو مالكا يجيديا الله سينا أحقه أرشي عيون فعب بلعا عنصاص برعضاء الله إياه الله إله إلهي إله موسى موسى إلهي موسى إلهي وشاقع يبنيا عنصاص عنصاص لي لي قولي لا يدله سوى سمد الجارك وإنه عنه ولأذنه وحنو ملاينا يا كاذير بين بدان شبه مالكو يا إلهي أنا بنتي وكذلك سعر سعر. رينا له قرطية لفرعانة فرعان سو عني عمل كيف ما والسد هو اللي جعوله عني سليل وضلي حقه مرحنا وحقه ترين إنه حقه فماي أيه فماي آل أنا وقراصيد إلائم كويه سبحانه من ذي الذي أمر بيب من بسرائيل لكن أنت فرست به يصير الحارس مركب هلك جرت الصواب الله أخبره إلائم سوا وشافوا العدو والسد عني سليل نأخذ سوا نبقي سدك لسه إلائم وضلي كان ويساعين فاستقف قومه وكذلك الساسة لينا لوقر لو فيه اللي فرعون ايا شيطان في الشيطان هو انا ما قال لي ما دي كبر فيه وحسا لوقر فيه منو الهن مشرك وسوده عن السبيل وضضي حقه بلقى اعوذي وما كيد فرعون فرعون كيسه معها ايا الشيطان الذي قل اللي كيد بضع وانا ضدك صلا السبيل إلا في التلاب وخصارمه ويهلال كلم كيف كيف سيء wa يوثم بلالي عرضن ألا سبحانه وتعالى وثيري طلاب ويهلال كلم واحد وضتكه قول لييني صاصة واحد وخبنوش ليه كيف بل واحد وخبنوش ليه بقولي كيف بلالك كيف بلسنة ويهي سيء نصيقه ما قولي وما كيده سرعان كيف سرعان كيف كيف سيمنقنا إلا في التلاب إلا في هلالك مريم وقال اللذي كي وسويل أنت هتصعب حق شو لي إنك هذا الفي ستصعب في صعب أنا يوش وقال اللذي كيو وسويل عمرا إلهي ثم يجي النبي يا قوم قوم كي وها شيء ضربه وها ضرب استوى يتوعون يصرع عن يصرعون هالرائعين عن يصرع السبيل وانصوص سبيل الرشاد وضالهنون وضال الجن وضال الحق وضال الدار وضال انصوص يال عن يقوم يقوم كأن هذه الحياة يتناد وحمل الإنسان ونرش عدون كما صح ومعلمه وإن الآخرة الآخر هي عندهم داروا القرار ودارت الصغن دارت الجسيع ضبطها يتقرار كهذا الصغن أن لا يزولين ينزولين وآخره ورملك عدون كيسين هولي مالكنا حسين يسين هولي بقر نوان ينزولي وحنا يسطان يقرنت سبحانه وتعالى وين كل زوجين يروح على دان وكثر أيضا آخره وين ماش على لقيته كان يلو كاس تجين يفهم إنما هذه الحياة الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا إنما هذه تن الحياة يعني نرش الدنيا اللي تاعدو متع ونور ومال نور على عضوي واحد ناصر رصد يبقى خراب أبيه كل زوجين وين الآخرة آخره هي يدر قرار ذات الصنحو من عمل سيء وَمَا سَمِعَ مِنْ إِلَٰهِ عَاصِفٍ فَلَيْسَ لَهُ الْأَوَالُ مَرِيمًا إِلَّا مِثْلَ عَمِلَ الْوَرِي في عمل ونأكل ثمار ومن ذكر حاجة أو نضع دمر والحلوة من إلهي الرومسيين رفيع كذا الرومسيين فوراء قوات يدخلون الجنة جنباً جلية يرزقون والعزاب فيها هذا الجنة هي بغيت ثعبان سوهم وشيله وينجنيه لما شكل بطينه حجم حنا كان يبشرني وقع يمرية كيلا ملو غير حساب تروح كورن صحن الله سيم هاي والله ش شايل هاي انت اصبحك وفر الله سالك وفر الله مراجب غير فسار جلل فيها بغير فسار. والله والله والله